إن في ذلك لآيات أ يسمعون أو يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفوسهم أ يبصرون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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وَيُطَافُ عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرًا